وَادُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّقِذُ مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّقِذُ مِنْهُمْ وَلِجَّ وَلَا نَصِيرَ